أنا ريحانة الطهري أنا نسلو بني هاشر أنا ريحانة الطهري أنا نسلو بني هاشر أنا الصبت الذي قاس من الجور من الظالم أنا من أحمد الهادي ومن حيدارتي العالم أبي الساقي على الحوض وأمي الكاثر فاطم ولم أخرج أنا إلا لإصلاح وتقويم ولم أسعى إلى عرشين vata li ولم vata-li-miin, vata-li-miin, li ولم vata-miin, vata-miin, miin en alma vilu mufiq pafi, tagarra bitto bi saharai. Wahidun ualla ida ġamrun, tuhasi ruumemba Vakatlifa, mukta rambaa i. Ala turbani da sethaa. Bihokka din kaj, lua An al-marshobi Sehimi An al-Mulqa Anal Bahura Khami Zabinjaradami An almahnu be sahfi An alma Rashou Annel mulkaa على albaugaa Kamii zaabin jaraa dammi Kamii zaabin jaraa dammi Anā raihāna ana al-ṣibṭu al-ladhi qasā min al-jawri min al-ẓālī ana min al-ḥmday al-hādi wa min al-ʿalim abi وأومل كأوثرو فاطب ولم أخرج أنا إلا لإصلاحين وتقويم ولم أسعى إلى عرشٍ وتعظيم وتكريم Aa, olemme harrastajia, mutta meidän on oltava yhdessä. Olemme yhdessä, mutta meidän on oltava yhdessä. Olemme Gaharra Bitun, Bisaharan, Wahidun, Wahidan, Jamon, Tuhasiru, Membalma, I. Awasah Bitun, Rabun, Saraa, Wakatla, Faun, Karamba, Aleturba Nidasetha Bikairi N Kha ilu Adai An alma bi safmi An alma Mulqa Kamii zaabin, jaraa dammi. Kamii zaabin, jaraa dammi. Kamii zaabin. Oh, ballaitu p'rrambaa. Waddamu kassayli. الجسم معفور دعسوني بالخيل بلليت في الرمبا والدم كالسيل الجسم معفور دعسوني بالخيل Madmiya bil Jurhey, Magumura bin Nabili, Warray So Ramhe, Pikababatil Jailing, E Balaito fir Ramba, Uadham Al-ġismaa, ma' apuran, da' sauni bil-khaili. Ime dimiani bil-ġorhi, ma' humuran bil Kolbi mahrom, aana fi taffi, shanda bahuni, fowqat turbad, dumi gdrad, wabixeilin badeqati wa shanda bahuni, Demmi غدران وبخيل بعد قد إذا باحوني يا yashia, يا شيعة يا شيعة يا شيعة مولاكم مذبح في ليلين في بالدمعات هل ينسى العطشانو هل ينسى المجروحو دمع الكون لحزنات في يومين مسحوا علقوا وشموع العرس هذا جاسم زفته هذا جاسم زفته يلا ذي على المشرع شاركونا فرحته شاركونا فرحته قوموا وانزفها الشباب هذا راسي والله شاب قوموا وانزفها الشاب اه ابني عازم هذا ذبحته واليوم هذا ذبحته ابني عازم على هذا ذبحته واليوم هذا ذبحته بالعجل قوم نبقى لنا نعجل خالنا نعجل قوموا يا زينب خلنا نعجن حنتها خلنا نعجن حنتها قوموا هذا راسي والله شاب قوموا. مع القاسم قوموا ونزف الشباب آه، ابني عازم على الحرب واليوم هذا ذبحته واليوم هذا ذبحته ابني عازم على الحرب واليوم هذا ذبحته واليوم هذا ذبحته بالعجل قوم يزف خالنا نعجن حنت خالنا نعجن حنت بالعجل قوم يا زينب نعجل حنتنا خلنا نعجل حنت قوموا ونزف هالشباب هذا راسي والله شاب مع الشباب قوموا ونزف والله هذا راسي والله شاب ايدك قوموا قوموا ونزف هالشباب يا الذي على المشرع شاركون بالفرحه شاركون بالفرحه يا الذي على المشرع شاركون بالفرحه شاركون بالفرحه علقوا شموع العرس هذا جاسم زفته هذا جاسم زفته وقوموا وانزفها الشباب هذا راسي والله شاب مع القاسم قوموا وانزفها الشباب هذا راسي والله شباب قوموا وقوموا وانزفها الشباب هذا راسي والله شاب, أعلى أعلى قوموا. قوموا راسي والله شاب. جاسم مع راسكاربال واليوم هذا ذبحته واليوم هذا ذبحت جاسم معرس كربله واليوم هذا ذبحت واليوم هذا ذبحت بالعجل قوم يا زي نبقى لنا نعجن حنتنا خلنا نعجن بالعجل قوم يا زي نبقى لنا نعجن حنتنا خلنا نعجن اه قوموا ونزف هالشباب هذا راسي والله شاب اعلى عليه هذا راسي حق الشباب على الشباب قوموا ونزف هالشباب هذا راسي والله شاب يلذعل المشرع شاركونا بفرحته شاركونا بفرحة يلا دع للمشروع شاركونا بفرحة شاركونا بفرحة هذا معرس كربل شاركونا بفرحة شاركونا بفرحة وقوموا ونزف الشباب هذا راسي والله شاب يسمعك القاسم قوموا ونزف بعد اعلى شباب قوموا ونزف قال من الخيال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 وبيد الرايا والعلى طالع شاب من الخيام طالع شاب من الخيال وبيد الرايا والعلى بيد الرايا والعلى هالشاب الشجاع موصوف والبطولة بيوم عرس نابل بروح الرجولة هالشاب الشجاعة موصوف والبطولة بيوم عرس وبروح بروح الرجولة علمنا التفاني من أجل العقيدة ناصر دين الإسلاح نفس الأبي في درايا والعلاق وبيد الرايه والعلم طالعشاب من الخياب طالعشاب من الخياب بيد الرايه من الخياب علي بيد الرايه والعلم طالعشاب هي وبيد الرايه والعلم رأيتك رأيتك رب السماء علاها ونحفر فيك القلب معناها للمحب ايه نصر سماها رايتك يا أبو علي منصور اهوا ويلا اهوا ويلا رايتك رايتك رب السما علاها ونحفر فيك القلب معناها للمحب آية نصر سماها رايتك يا أبو علي مرصورة وويلة وويلة وويلة وحدتنا رايتك بحماها وحدتنا رايتك بحماها وحنا شيعة وللحشر وياها للأبد يا أبو علي نفداها للأبد يا أبو علي للأبد يا أبو علي نفداها في نهجنا من حفر عاشوره واويلا واويلا ارطم واويلا لا هو واويلا لا هو واويلا اله انت نور عاشرك عنوانك انت نور عاشرك عنوانه واحنا وياك تظل ويانا ما نسيناك وحشتنا ما نسيناك وحشتنا ما نسيناك وحشتنا ما ما ما ما ما <سؤال> واويلا وواويلا <سؤال> <ده بالتبال> في درايا والعلم في درايا والعلم <سؤال> في درايا والعلم أفلح <والتبال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> من يصلي على محمد وآل محمد